لكل امرئ منهم مكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إِذْ سَمعَتُنُهُ ظََّمُؤنِنونَ وَْمُؤمنِنَاتُ بِأَم فُسِهِمْ خَييرَ وَقَادُوا هذا إِفْكُم مُبِين لَوْلَ جَاءُ عَلَيْهِ بِأَربَعتِش هَدَا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 1. <سؤال> <مؤمنين> ويبين الله لكم الآيات 2. والله عليم حكيم 3. <إن>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 1. ليس عليكم أَن أن تدخلوا بيوتا غير مَسْكُونَةٍ فِيهَا فيها متاع لكم 2. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 3. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 4. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يقضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن او ابنائه او ابنائهن او ابناء عولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او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 وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمُ ٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَٰنَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ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 رِجَالٌ لَّا تُلهِيهِم تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوَاتِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ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 ألَمْ تَرَ أنَّ اللهَّهَا يُسَبِّحُ لَ مَن فيِي السَّموَاتِ وَالْأَرْرض والالطَّيرُ صَفَّاتٍ كلُلُّ قدَدَ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبحَ وَلَّهُ عَمُ بِمَا يَعَلُ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 يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي وَمِنْهُم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينا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 10... 11... 12.. 13... 13.. 14.. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 22. 22. 23.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 1. in الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله 2. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم 3. واستغفر لهم الله 4.